أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الكلام كلام الله عز و جل و خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و شر ا ل أ م و ر محدثاتها و كل م ح د ث ة بدعه و كل ب د ع ة ظ ل ا ل ة ثم أ م ا بعد في ا ل ح ق ي ق ة أ ن الكلام عن م ن ز ل ة ا ل أ خ ل ا ق في ا ل د ع و ة في ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل قد تتفرع عنه أ م و ر ك ث ي ر ة ل أ ن الحديث عن ا ل أ خ ل ا ق في ا ل ح ق ي ق ة هو الحديث عن دين الله عز وجل وسبق أ ن ذكرناكم بقول الله عز وجل في مدحه لنبيه الكريم في ق ر آ ن ه العظيم و إ ن ك لعلى خلق عظيم و أ ه ل العلم ب ا ل ت أ و ي ل من سلف هذه ا ل أ م ة فسروا الخلق ب أ ن ه الدين وبهذا أ ج ي ب على سؤال طرح في هذا الموضوع من أ خ ربما لم يفهم القصد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته ا ل ج ا م ع ة إ ن م ا بعدت ل أ ت م م صالح ا ل أ خ ل ا ق وكنت قد ذكرت أ ن م ه م ة النبي صلى الله عليه وسلم كادت تنحصر في هذا الموضوع في اتمامه لصالح ومكارم ا ل أ خ ل ا ق وهو ظن أ ن ا ل أ خ ل ا ق هي م ع ا م ل ة ا ل إ ن س ا ن للخلق وسبق أن بينا أ ن مثل هذا الفهم قاطع بل قبل أ ن يحسن المرء خلقه مع خلق الله عز وجل فالواجب عليه أ ن يحسن خلقه مع خالقه وبارئه سبحانه وتعالى ف إ ذ ا فسرنا ا ل أ خ ل ا ق ب أ ن ه ا الدين فهذه هي م ه م ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم جاء ليدعونا لهذا الدين العظيم و قد يظهر لنا هذا جليا في وصاياه صلى الله عليه و آ ل ه و سلم وفي نصائحه ل أ ص ح ا ب ه خ ا ص ة و ل أ م ت ه ع ا م ة كان يحثهم دائما عن التحلي بحسن الخلق وتعرفون أ ي ض ا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي ك ل م ة ج ا م ع ة لما قال اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة ت م ك ه ا وخالق الناس بخلق حسن هذه الكلمات الثلاث وهذه الوصايا الثلاث هي جماع ما في دين الله عز وجل وجاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقال أ و ص ن ي فقال ع ب د الله ولا تشرك به شيئا قال زدني قال إ ذ ا أ س ا ت ف أ ح س ن قال زدني قال استقم ولتحسن خلقك هذه كلمات جامعات واعظات موضئات لمن كان له قلب او القى السمع ة وهو شهيد ليس فيها تكلف م س أ ل ة الاخلاق في ا ل د ع و ة الى الله عز وجل ولا سيما في هذا العصر أ ص ب ح ت واجبا على كل من يتصدى ل د ع و ة الناس إ ل ى دين الله عز وجل ل أ ن ه لا يتصور أ ن يوجد داع إ ل ى الله عز وجل وهو مفلس في هذه ا ل ن ا ح ي ة وهو عار من هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ط ي ب ة ا ل ح س ن ة والنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما قبل الناس منه هذا الدين ولا اعترف برسالته إ ل ا لما كان داعيا إ ل ى هذه ا ل أ خ ل ا ق ملتزما بها في قوله وفي فعله بل كان هذا ينطلق من نفسه ومن محيطه الزيق من بيته و أ ز و ا ج ه وذريته إ ل ى أ ن يصل إ ل ى أ ص ح ا ب ه بل إ ل ى أ ع د ا ئ ه ا ل أ ب ا ع ي و ب ا ل م ن ا س ب ة ق ر أ ت سؤالا لبعض ا ل إ خ و ة قال فيه م ن ن ص ي ح ة التي توجهها لمن تكون أ خ ل ا ق ه م ن ح ر ف ة مع عائلته و م س ت ق ي م ة مع الناس ا ل أ ص ل أ ن هذا خلل وهو خلل عظيم ل أ ن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي فلا تظنن أ ن ك بتحسين صورتك أ م ا م الناس قد ت ب و ا ت مكانا و م ن ز ل ة بينهم ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يكشف في بيته بخلقه الذي يكون عليه و ا ل أ ص ل أ ن ي ب د أ هذا من البيت ثم ينتقل إ ل ى الغير و ا ل أ خ ل ا ق في ا ل ح ق ي ق ة ك ث ي ر ة لكن هناك بعض ا ل أ خ ل ا ق التي نحن قد نكون في أ م س ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا لا سيما إ ذ ا طرقنا هذا الباب وهو باب ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل نعم كلما كان المرء متزودا متحليا بهذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة وبهذه الاداب ا ل ر ف ي ع ة وبهذه السجايا ا ل ك ر ي م ة كلما كان أ ف ض ل وكان لدعوته ا ل أ ث ر الفعال في قلوب الناس و ا ل أ خ ل ا ق كما لا يخفى عليكم ك ث ي ر ة م ت ش ع ب ة ك ث ي ر ة كما قال الحكيم إ ن المكارم أ خ ل ا ق م ط ه ر ة فالدين أ و ل ه ا والعقل ثانيه ا والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسيعها واللين عاشيها والنفس تعلم أ ن ي لست أ ص افلح الا حين أ ع ص ي ه ا أ و حين أ ع ص ي ه ا ف إ ذ ا ا ل أ خ ل ا ق ك ث ي ر ة لكن توجد بعض ا ل أ خ ل ا ق التي اذا غيبت أ ث ن ا ء د ع و ة الناس إ ل ى دين الله عز وجل فلن نجني من الحصاد إ ل الا الشوك فلن نجني من ل ح ص الشوك د إ ا من هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي أ ن نستحضرها و أ ن نعمل على إ ي ج ا د ه ا في أ ن ف س ن ا وتنبيه الناس إ ل ي ه ا ا ل م س أ ل ة التي وقف عندها أ خ و ن ا الفاضل وهي م س أ ل ة التنبيه على ق ض ي ة ا ل إ خ ل ا ص والصدق إ ذ ا لم يكن هناك الصدق في تحمل هذا الدين في تحمل أ ع ب ا ء هذه ا ل د ع و ة إ ذ ا لم يكن هناك الصدق في ا ل أ ع م ا ل أ و الصدق في ا ل أ ق و ا ل فلا يمكن أ ن نامل خيرا و أ ن ن ط م ع في ه د ا ي ة الناس ولا, ولا ان نطمح إ ل ى تحقيق كثير من الانتصارات هذا لن يكون ل أ ن الناس ما أ و ت و ا الا من قبل الصدق في ا ل أ ق و ا ل و ا ل إ خ ل ا ص في ا ل أ ع م ا ل وكان ابن ا ل جوزي رحمه الله يقول إ ن م ا يتعطر من لم يخرج و أ ح ي ا ن ا قد يؤدي الداعي إ ل ى الله عز وجل عملا صغيرا قد يحقره الناس لكن وراءه ن ي ة ع ظ ي م ة ص ا د ق ة تؤتي اكلها كل حين ب إ ذ ن ربها و أ ح ي ا ن ا قد يخرج الداعي إ ل ى الناس بعمل عظيم ب ك ل م ة س ا ح ر ة ب خ ط ب ساحرة بخطبة فيها من ا ل ح م ا س ة و ا ل ع ا ط ف ة ما يجعل قلوب الناس تهوي اليه ولكن هي عند الله عز وجل لا تساوي جناح ب ع و ويرحم الله عبد الله بن المبارك لما قال رب عمل عظيم تصغره ي ا ل ن ي ة ورب عمل صغير تعظمه ا ل ن ي ة وكان ا س ف ي ا ن رحمه الله يقول عن السلف أ ن ه م كانوا يتعلمون ا ل ن ي ة للعمل كما تتعلمون أ ن ت م العمل وهذا ابن أ ب ي جمر ا ل أ ن د ل س ي رحمه الله ش ا ر ح صحيح البخاري يقول ك ل م ة ذ ه ب ي ة في هذا الموضوع قال رحمه الله وددت أ ن ه لو لم يكن من العلماء من ليس له شغل إ ل ا أ ن يجلس إ ل ى الناس يدر يدرسهم في أ ل ن ي ا ت ومقاصد ا ل أ ع م ا ل ف إ ن ه لم ي ؤ ت ى على كثير من الناس إ ل ا من قبل ذلك إ ل ا من قبلها فهذا ل شك أ ن ه هو السلاح ا ل أ و ل وجميع ا ل أ ع م ا ل إ ن م ا تنبني عليه وهذا خلق عظيم ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يحرر ر س ا ل ة أ و إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي س د ي ن ص ي ح ة أ و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعظ ا ن ا س او إ ذ ا أ ر ا د أ ن يفعل كذا وكذا حتى يظهر أ م ا م الناس ب أ ن ه داعيه الى الله عز وجل فلا بد أ ن يستحضر هذه المعاني ف إ ذ ا استحضرها وراقب نفسه فيها ف إ ن الله سبحانه وتعالى يكتب له نجاحا ويوفقه إ ل ى المزيد والعطاء ولكن قد يتعثر إ ذ ا غيب هذا المعنى ولم يستحضره في نفسه ولهذا كانوا يقولون من أ ش ر ق ت بدايته أ ش ر ق ت نهايته والمعنى أ ن ه من بنى بدايته على هذا ا ل أ ص ل ا ل أ ص ي ل على الصدق في النيات والمقاصد و ا ل أ ح و ا ل و ا ل إ ر ا د ا ت و ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل ف إ ن هذا يمكنه الله سبحانه وتعالى من المضيف هذا الطريق كما كان علماء هذه ا ل أ م ة رحمهم الله تعالى من يوم أ ن يخرج ل د ع و ة الناس إ ل ى أ ن يتوفاه الله عز وجل وهو على ذلك العهد باق وثابت ثابت القدم لماذا ل أ ن ه وفق ب إ خ ل ا ص ه من هذه ا ل أ خ ل ا ق أ ي ض ا التي نحن في ح ا ج ة م ا س ة إ ل ي ه ا كلنا جميعا أ ح د ا ل إ خ و ة ذكر في سؤال له أ ن ا ل د ع و ة هي للعلماء أ و ل أ و ل ي ا ل أ م ر أ م ا باقي الناس ف ه و ل ي س عندهم د ع و ة وليسوا مكلفين بها وهذا كما قلنا خ ط أ نعم ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل قد تكون لها ثمره م ر ج و ة ويكون لها ت أ ث ي ر فعال في الناس إ ذ ا كان من قبل العالم ل أ ن ك ل م ة العالم م س م و ع ة و م ق ب و ل ة وقد جعل الله سبحانه وتعالى لها قبولا في أ ن ف س الناس لكن دونهم من الناس ك ط ل ب ة العلم فهؤلاء قد يقبل الناس منهم وقد يستمع بعض الناس إ ل ي ه م واواصر ل الناس لا يستمعون إ ل ي ه م إ ذ ن ف ا ل م س أ ل ة هنا ليست في كون أ ن هذه ا ل د ع و ة م ق ص و ر ة على أ و ل ي ا ل أ م ر أ و على العلماء نعم النصيب ا ل أ و ف ر والحظ ا ل أ ك ب ر لهؤلاء لكن كل إ ن س ا ن وفقه الله عز وجل رزقه علما أ و بصيره في شيء يعلمه أ ن ه هو الحق وقد سئل عنه أ و كان مسؤولا على ج م ا ع ة أ و على أ ب ن ا ء أ ن يبين لهم و أ ن يبلغ لهم و أ ن يدعوهم إ ل ى الله سبحانه وتعالى ا ل أ م ر ب ا ل م ع ر ف والنهي ع ي المنكر هذا لون من أ ل و ا ن ا ل د ع و ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل من عز ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل من أ ع ظ م ما يتصف بها الداعي والعامل في حقلها هو الصبر هو الصبر التحلي ص ب ر ا ل بالصبر والصبر هو حبس النفس عن المكروه ب أ ق س ا م ه ت ا ث صبر على ط ا ع ة الله وصبر على م ع ص ي ة الله وصبر على الابتلاء تصبر على ا ل د ع و ة وتصبر على ع ل ا م د وتصبر ن و على ا ل أ ذ ى الذي تلاقيه ممن تدعوهم تصبر عما يعترض هذه ا ل د ع و ة من المعوقات التي ذكر طرفا منها الشيخ في محاضرته كتسلط ا ل أ ع د ا ء على هذه ا ل د ع و ة ف ا ل ا ن س ا لا ينبغي أ ن يتسرب إ ل ى نفسه ا ل ي أ س بل لا بد أ ن يكون عنده أ م ل وهذا ا ل أ م ل لا يتربى في نفسه إ ل ا بالصبر الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قال سفيان رحمه الله تعالى ب الصبر واليقين تنال ا ل ه م ا م ة ف ينال ا ل د ي ص ب ر و ا ل ي ي ق ن ب ه م ا ي ن الى الله ا عز وجل ا ل ا م ا م ة في الدين فاذا إ ذ لم يكن عندك صبر و إ لم يكن عندك يقين في نصر الله وفي وعد الله عز وجل فلن تستطيع أ ن تكون إ م ا م ا و ا ل إ م ا م يعني ا ل م ق ت د به ا ل م ق ت د به ذي ا ل خ ي ر كما قال الله عز وجل عن إ ب ر ا ه ي م أ ن ه جعله للناس إ م اماما أنه للناس جعله الله عز وجل عز إ م ا كان ابن مسعود يقرا إ ن معاذ كان أ م ة قاريه لله فقال غلط أ ب و عبد الرحمن الله عز وجل يقول إ ن إ ب ر ا ه ي م ف قال أسدرم الذي أ م ة قال ا ل يعلم الناس الخير الذي يدعو الله عز وجل على ب ص ي ر ة هذا هو الدعاء ا ل الله عز وجل إ ل ن لا بد له من ماذا لا بد له من صبر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دعا ل ن ا س إ ل ى شيء يعتقد صلاحه وخيره لا بد لهؤلاء الناس المدعوين أ ن يتركوا ما هم عليه إ ذ ن لا بد من تخليه ولا بد من تعليه واكثر الناس يعتفون على أ م و ر توافق ا ه و ا ه م ف إ ذ ا جاء من يقول لهم لا تفعلوا هذا واتركوا هذا يصعب عليهم التخلي عن هذه ا ل أ م و ر التي ف ب ر و ا عليها وتربوا عليها بل وشابوا عليها ولهذا توقع أ ن تسمع ك ل م ة ا ل ن ب ي وتوقع أ ن تسمع إ ع ر ا ض و أ ن تلاقي إ ع ر ا ض وتوقع أ ن تضرب أ و أ ن تشتم أ و لا يسمع لكلامك ف أ ن ت حينئذ الواجب عليك أ ن تصبر انظر ت أ م ل قول الله عز وجل مخاطبا ل ن ب ي الكريم إ ن ا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن ت ن ز ي ل يعني ك أ ن ا ل إ ن س ا ن المتوقع ماذا يقول بعد هذه ا ل آ ي ة أ ن الله سبحانه وتعالى أ م ر نبيه ب أ ن يشكره ل أ ن تنزيل ا ل ق ر آ ن أ ع ظ م نعم الله عز وجل على العباد ومع ذلك ماذا قال له قال فاصبر لحكم ربك بمعنى أ ن ك في إ ب ل ابلاغك غ ك وفي بلاغك وفي دعوتك لا بد أ ن تلقى إ ع ر ا ض ا ولا بد أ ن تلقى نفورا ولا بد أ ن تجد من يتهمك ومن يسخر منك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جهد في ل ي ه حق الجهاد وصبر صبرا لم يصبره إ ل ا من وصفهم الله سبحانه وتعالى ب أ ن ه من اولي العزم من الرسل و فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل و والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس الغنائم وهو الذي يعدل من, من يعدل إ ذ ا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع س ل و م ذلك ي أ ت ي ا ل أ ع ر ب ي الغليظ الجاف في خلقه وفي كلامه يقول له هذه ق س ب ة ما أ ر ي د بها وجه الله ويكاد ا ل ص ح ا ب ة يكفرون ومع ذلك النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يحلب عليه ويصبر ل أ ن ه يعرف أ ن ه من الاعراب فيقول رحم الله أ خ ي موسى لقد أودي بأكثر من ه ذ اوذي ص ب ر لا قد أ و ب أ ك ث ر من هذا وصبر هذا هو الحلف وهذا هو الصبح وهذا هو الصبر الصبر على ا ل آ ل ة في و ص ي ة لقمان لابنه يا بني أ ق م الصلاه وامر بالمعروف وانه ى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر لتبلون في أ ن ف س ك م و أ م و ا ل ك م ولتسمعن و من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ك و ا اذى كثيره انظر وصف الله عز وجل ب أ ن هذا اذى كثير عظيم لكن ماذا قال بعد ذلك قال وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم ل الامور انه من يصبر ت ق ي ي و فان الله لا يبيع اجر المفسده ولو ق ر أ ن ا كتاب الله عز وجل وتدبرنا ج ل و ا ل آ ي ا ت لا سيما التي تتحدث عن د ع و ة الرسل وعن جهادهم وعلى قيامهم بواجب ا ل د ع و ة وتبليغ دين الله عز وجل لاقوامهم لوجدنا الصبر طال في ا ل أ خ ل ا ق التي كان ي ت ح ل بها ه ؤ ل ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون وليس هذا محل الكلام عن هذا الخلق و إ ن م ا هي إ ش ا ر ا ت فقط للتنبيه على أ ن ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل تحتاج منا أ ن نتحلى و أ ن نتسلح بمثل هذه ا ل أ خ ل ا ق العظيمه ة حاجة من نحن الأخلاق التي أيضا ل في ي إ ا إذا أردنا أن هذا الميدان ميدان الدعوة إلى الله إلى أن أن نقتهم نكون متواضعين وجل عز أ ن نتحلى بالتواضع ل أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي يحقر الغير أ ن ت أ ك ر م ك الله عز وجل ب أ ن هداك إ ل ى هذا الدين و أ ن ع م عليك بهذه النعمه ا ل ع ظ ي م ة ل أ ن ه يفكر لك سبل الهدايه ك أ ن تعيش مثلا قرب مسجد أ و تكون في ع ا ئ ل ة م ح ا ف ظ ة تربت على الدين فتكون مثل هذه ا ل أ س ب ا ب م ه ي ا لك ل أ ن تهتدي فاذا هداك الله عز وجل الواجب عليك ان تطرح بهذه النعمه وتسعى الله عز وجل ان يثبتك عليها لكن اذا نظرت الى غيرك ممن حرموا الهدايه من اناس ما تربوا في المحيط الديني الذي يوجد فيه اناس ك ي ن اناس تعرفونهم عاشوا حياتهم كلها في الغربه مع الكفار مع أ ن ا س عندهم جهل مركب فظيع مع أ ن ا س خالط ا ل س ب ه ا ء من الناس مع أ ن ا س تبع دراستهم في الخارج ما تعلموا الا الكبر و ا ل إ ل ح ا د والعياذ بالله فهو لا يحرون من ا ل ه د ا ي الواجب عليك أ ن تتواضع و أ ن لا تنظر إ ل ي ه م بعين الاحتقار و ا ل إ ز د ر ا ء بل ت س أ ل لهم الله عز وجل أ ن يهديهم و إ ذ ا كان لك ص ل بهم فليكن الواجب عليك أ ن ت أ ت ي إ ل ي ه م وتبصرهم وتدعوهم ما استطعت الى ذلك سبيلا وكذلك إ ذ ا رزقت منصبا في ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل كنت إ م ا م ا أ و كنت مدرسا أ و خطيبا وما إ ل ى ذلك ولا شك أ ن هذا منصب جليل في ا ل د ع و ة الى الله عز وجل لا بد أ ن ت ت و ا ر ع لخلق الله عز وجل تصبر عليهم تصبر على أ س ئ ل ت ه م ا ل م ح ر ج ة تصبر على تدخلاتهم الغير لائقه احيانا و ت ت و ا ر ع لهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بالقوم إ ذ ا اتى العرب ي أ و اتى البعيد لا يعرف أ ي ن النبي صلى الله عليه وسلم من بين أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه دائم في ح ا ل ة التواضع والقرب من أ ص ح ا ب ه والدليل على أ ن ه يكون في خ د م ة أ ه ل ه وهذا من تواضعه عليه الصلاه والسلام لو ق ر أ ت م تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أ ص ح ا ب ه ومع أ ه ل ه لوجدتم العجب العجاب وليس هذا محل بيانه و م ض ا ن ه في كتب ا ل س ي ر ة وكتب التراجم ب النبي فتجدون تواضعه تعالى وسلم رضوان عن كان الشيء الكثير الله أصحابه الله صلى عليه كذلك ي ع ما كان الواحد منهم يحب أ ن يحمد على فعل كل هذا لتواضعهم ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دخله الكبر وصار لا يرضى إ ل ا ب ا ل أ ل ق ا ب و ب ا ل أ س م ا ء التي تجعله دائما فوق الناس فهذا هو الغرور وهذا هو الكبر وهو ينافي التواضع المطلوب أ ب و بكر رضي الله عنه أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة بعد نبيها ص ل وقد ا الله وسلامه يمدعه عليه يمدحه بعض و وهو ل أهل ل م ح ل اخذ للذم الله عنه ولكنه يقول اللهم إذا سمع مدحا رضي لا عنه ت ؤ ن ي بعضهم م ا ا يقولون و ج ل لي لا ن يظنون يعلمون ي خيرا أخذ واغفر مما ما وقد ع ب هذا المعنى فذكره في أ ب ي ا ت ي ا ل ل ط ي ف ة فقال يظن الناس بي خيرا وما بي ب ا ل خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري سطرت عيوبي كلها عن عيونهم والبستني ثوبا جميلا من الستر فصاروا يحبوني وما انا بالذي يحب ولا تشبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامه بينهم وكلي يا مولاي في موقف الحشر هذا هو ا ل ت و ا ض وكذلك كان علماء هذه الامه الشارعي رحمه الله في علمه ووفور عقله وذكائه كان من العلماء الذين عرفوا بالتواضع وكان شيخا ل ل إ م ا م أ ح م د وكان يقول كما في أ ب ي ا ت ي تذهب إ ل ي ه أ ح ب الصالحين ولست منهم ل ع ل أ ن أ ن ا ل بهم ش ف ا ع ة و أ ك ر ه من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضار ل فالفضل الحالين لا وهو、شيخه. سبحان、الله. هذا كله يدل على التواضع الجم العظيم وعلى هضم هذه النفس وكفرها والفرار من ا ل حب الذاتي وما يسمى ب ا ل أ ن ا ن ي ة التواضع لابد وما أفلحت د ع و افلحت ت المسلمين وما أ د ع و ة أ ه ل ا ل س ن ة إ ل ا لما كان ع ل م ا ؤ ه ا ودعاتها يعيشون بين النفس ولا ي ح ق ر ن ه م بل يتواضعون معه حتى في علماء العصر الحديث كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إ ذ ا أ ن ه ى ب ر ت ه بالحرم والله إ ذ ا يعني اقتربت منها لا تكاد يعني يلبس ع ن ي ي يعني القميص الذي يرتديه قد لا يجوز عشريات أ و خمس عشرها و أ ح ي ا ن ا يمشي من الحرم إ ل ى بيته ماشي ن على الاقدام أ ق د م ماشينا على ل أ يعني ماشي ن ح ا ف ي دون أ ن ي ر ت ى للحذاء كل هذا هذا التواضع الله سبحانه وتعالى به جعل لهم القبول في ا ل أ م ة ولهذا نحن أ ص د ر و أ ح و ج الناس من أ ن نكون متواضعين مع خلق الله عز وجل إ ذ ا ر أ ي ن ا إ ن س ا ن في عمى في ضلال في فسوق في فجور لا ينبغي أ ن نحسن الظن ب أ ن ف س ن ا ونقول أ ن ن ا خيرا منه بل لا بد أ ن نتواضع و أ ن نهضم هذا الذي كنا نعتقد ب أ ن ن ا خير من هذا ا ل إ ن س ا ن و ن أ ت ي إ ل ي ه وندعوه لان الله سبحانه وتعالى يكتب له ا ل ه د ا ي ة فنكون سببا في هدايته من ا ل أ م و ر أ ي ض ا التي ينبغي أن ل ا نفرط فيها وهي من ا ل أ خ ل ا ق الضرورية في دعوة الناس. مسألة الرفق ض و ر ي ة ي دعوة مسألة الناس ا ل ر ف واللين ما كان الرفق بشيء إ ل ا زانه وما نزع الرفق من شيء إ ل ا شانه قال الله عز وجل لنبيه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت ف ض ا غليظ القلب ل ا ن ف ض و من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ب ا ل أ م ر ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله إن المتوكلين الله يشب المتوكلين. ا ل ر ح م ة بالخلق الرفق بهم ا ل ل ي ل في ا ل د ع و ة ل أ ن الله عز وجل يقول ادع الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي احسن كذلك من ا ل أ خ ل ا ق التي ينبغي أ ن يتحلى بها ا ل د ا ع ي ة العدل و إ ن ص ا ف الناس ا ل ح ك م ة ظ ا ل ة المؤمن حيثما وجدها فهو احق بها إ ذ ا اردت أ ن تستفيد و أ ن تفيد فجري وراء الحكمه وربما قد ت ت ل ق ف أ احيانا من فم كافر والدليل في ا ل ق ر آ ن قال الله عز وجل و إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة قالوا وجدنا عليها آ ب ا ء ن ا والله أ م ر ن ا بها يفعلون الفواحش ويقولون وجدنا عليها آ ب ا ء ن ا ي ع ن ي ي ف ع ل و ن ه ا ف ن ح ن ب ه م ن ا ت د ي و ن ا ت د ي و ن ت أ ل ه و ا ل ل ه أ م ر ن ا ل ه ك ان الله يقول ان ل ل ه يقول ا ل ل ه يقول ل ا ل ل ه يقول ل ن الله ق ل ل ان الله يقول ل ا ل ل ه يقول ل ان ا ل ل ي ع ن ي أ ن الله عز و ج ل ص ا ق الله يقول ل ان ا ل ي م ان ا ل ي ق و ان ا ل و ل ل ان ا ل ل يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ا ا ل ل ي ق ل ك ان الله ي ق ان ا ل يقول ك ان الله ي ق و ان ا ل ه ي ق و ان الله ي ق و ن الله ل ا يقول ل ا ل ل ه ي ان الله ل ان ا ه يقول ل ان الله ل لك ان ى ه ذ ا أ ن الحق جاء على لسان الكفار فقبله الله عز وجل منه لكن لما قالوا على الله بغير علم وقالوا إ ن الله أ م ر ن ا بها قال قل إ ن الله لا ي أ م ر بالفحشاء هذا يعني أ ن الحكمه وتعرفون الحديث المعروف وهو حديث الشيطان لما جاء إ ل ى الصحابي الجليل و أ و ص ا ه ب أ ن ي ق ر أ آ ي ة الكوثي قبل نومه ثم ي أ ت ي الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بانه الشيطان صدقك وهو كذوب ومع ذلك اخذ بهذه النصيحه ة و ب ذ ولهذا ماذا هذا ه لانها وصية توافق ونقبل قول انصاف انصاف يعني الحق لابد لابد الناس لابد الناس لا على كل ما من من من من اننا نرب احد احد لا ولكن ا ل إ ن ص ا ف لا بد أ ن يكون من أ خ ل ا ق الدعي و إ ن كان ا ل إ م ا م الذهبي رحمه الله يقول الانصاف إ ن ص ف عزيز و ا ل إ عزيز ومع ذلك لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يكون على ج م ل ة ط ي ب ة من إ ن ص ا ف الناس و أ ن يتعامل معهم بالعدل ل أ ن ه إ ذ ا ر أ و ه يتعامل بمثل هذه ا ل أ خ ل ا ق ويعامل الناس بها ق ب ل منه الحق وجاءوا اليه و أ ن ص ت له والعن بقوله هذه من أ خ ل ا ق المؤمنين كذلك من ا ل أ م و ر التي ينبغي التنبيه إ ل ي ه ا حب الخير للمسلمين هذه من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ظ ي م ة أن تحب ان ل ل خ خ ي ر إ و ا ك من الأخلاق العظيمة الأخلاق تحب الخير ل إ خ و ا ن ك كثير من الناس كما سبق و أ ن قلت حرموا ا ل ه د ا ي ة وربما قد يكون بعضهم على قدم ا ل إ س ل ا م يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكن عنده خلل في منهجه خلل في عقيدته ف أ ن ت هنا لا بد أ ن تحب له من الخير ما تحب لنفسك ما, تحب لنفسك ما تقول هذا يعني ما ينتفعه ص ل ا ة ويتبعه ز ك ا ة ما دام أ ن ه يصلي صلاتك و ي أ ك ل ذبيحتك ويستقبل قبلتك فهو أ خ و ك المسلم عامله كالمسلمين و أ ن ت إ ذ ا من الله سبحانه وتعالى عليك ب ن ع م ة ا ل إ س ل ا م ثم أ ن ع م عليك ب ن ع م ة الثبات على الدين و م ج ا ن ب ة ا ل أ ه و ا ء هذه أ ع ظ م المئه ن ع ة المحكمة وفاة كما كان يقول أبو العلي قرأت المحكمة بعد نبيك العلي ا يقول قرأت أبو صلى ل بعد عليه وسلم بعشر سنين بعشر فقد انعم الله عز وجل علي بنعمتين لا ادري ا ي ه م أ اعظم انهداني الله للاسلام ولم يجعلني حروريه النعمه الاولى ا ن ه د ه الله عز وجل الاسلام والنعمه الثانيه انه لم يجعله من اهل الاهواء وهذه نعمه عظيمه هذه نحب للناس ما نحب ل أ ن ف س ن ا وهذا هو ا ل إ ي م ا ن لا ي م ن احدكم حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه وفي روايه يحب ل أ خ ي ه من الخير ما يحب لنفسه فهذا خير عظيم ل أ ن بعض الناس يظن أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان يصلي ويصوم ويدخل المسجد ربما قد يكون في عمله في د ع و ة ه الى الله عز وجل يكون عنده حراء خلل ف أ ن ت تحب له الخير وتدعوه إ ل ى ما تؤمن أ ن ت به وتعرف ب أ ن ه الحق الذي كان عليه خ ل ف هذه ا ل أ م ة ا ل ص ا ل ح وفي ا ل ح ق ي ق ة الكلام عن ا ل أ خ ل ا ق كلام يطول جدا فقد نتكلم عن ا ل ر ح م ة ونتكلم عن ا ل ح ك م ة ونتكلم عن الموعظه الحسنه ونتكلم عن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة و ك ث ي ر ة جدا هذه كلها تدخل في صميم ا ل أ خ ل ا ق لكن هذه ا ل أ م و ر التي ذكرت نبذا منها تعتبر من ا ل أ خ ل ا ق التي يجمل بل يجب التحلي بها ل أ ن ه ا في ط ل ي ع ة الصفات التي تؤهلنا ل أ ن نكون دعاه إلى ل ل ا س ب ح الى ن ه و ت ع ا د ع الله إ ى ا ل سبحانه وتعالى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اكتسب الخلق وكان متخلقا بمثل هذه ا ل أ خ ل ا ق فانه ينجع في دعوته العلماء لا تظنون أ ن ه م كانوا يعلمون الناس العلم ويكتبون لهم الحديث ويقرؤونهم ا ل ق ر آ ن ثم ليس لهم ع ل ا ق ة بالخلق ولا ينبهون الناس على ا ل ت أ د ب ب أ د ا ب ا ل إ س ل ا م و أ ن يتخلقوا ب أ خ ل ا ق الرسول صلى الله عليه وسلم لا بل كانت مجالسهم مجالس علم ومجالس عمل مجالس أ خ ذ الفقه والحديث عنهم وكانت مجالس أ خ ذ ا ل أ د ب والسمت عنهم يذكر الذهبي رحمه الله في سير النبلاء أن حلقة الإمام أحمد رحمه الله التي كانت في الحديث يحضرها يكتبون الحديث الحاضرين يأخذون يأخذون يتعلمون كانت كان رحمه رحمه أربعة الله النبلاء الإمام الله ألاف طالب ما كان منهم إلا خمسمائة يكتبون الحديث. أربعة ألاف وخمسمائة من الحاضرين يأخذون منه السمت والأدب علم حلقة الأخلاق منهم منه منه منه أحمد خمسة من أن كيف يتكلم مع الناس وكيف يتادب معهم وكيف يرد عليهم السلام ووالى غير ذلك ي تعلمون من منه الادب السم ولهذا قال الشيعي رحمه الله من وعظ أ خ ا ه بفعله كان هاديا إ ذ ن ف م س أ ل ة ا ل أ خ ل ا ق و م ن ز ل ة ا ل أ خ ل ا ق في ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل لها م ك ا ن ة ر ف ي ع ة و م ن ز ل ة ع ظ ي م ة وهذا لا يعني أ ن أن نحصر دعوتنا في ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل أ خ ل ا ق كما فهم بعض الناس قال كيف ي ع نترك ي ن ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد ونركز فقط على ا ل أ خ ل ا ق ما هذا الذي تكلمنا فيه ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل نعم ت ب د أ بالتوحيد ولكن أ ن ت إ ذ ا دعوت الناس إ ل ى التوحيد و إ ل ى ع ب ا د ة الله عز وجل و أ ن ت غير متخلق ب أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م تقول له أ ع ب د الله ولا تشرك به ش ي ء أ و تقول له هذا شرك بالله وهذا, و... وهذا يعتبر كفر منك ولا يقبل الله عز وجل منك ت و ب ة وربما ت غ ر ب له الكلام ولا تحسن له القول والله عز وجل قال و ق و ل ا للناس ح س ن ة إ ن الشيطان ينزق بينك و ق و ل ا للناس ح س ن ة ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في ا ل ح ق ي ق ة عباد الله هاجرنا كتاب ربنا و أ ف ل س ن ا في موضوع ا ل أ خ ل ا ق ولهذا ت ق ل المغرب ولم يجعل الله سبحانه وتعالى ل ن ا من أ م ر ن ا ي س ر ى ف أ ي ن التكامل أ ي ن التسامح أ ي ن التعاون أ ي ن التناقش أ ي ن ا ل ت آ خ ي أ ي ن التطاوع أ ي ن التحاد أ ي ن أ د ا ب المجالس اين أ د ا ب الخطاب أ ي ن أ د ا ب الخلاف أ ي ن طيب لكلام أ ي ن إ ف ش ا ء السلام أ ي ن حسن اللقاء أ ي ن كرم الوفاء هذه كلها أ خ ل ا ق لا بد أ ن تكون فينا فعلى ا ل أ ق ل إ ذ ا لم يحصل ا ل إ ن س ا ن على الكثير منها فليكن متحليا ببعضها ويدعو الناس بقدر ما يكون عليهم ا ل أ خ ل ا ق ولله در من قال صلاح و ا م ر ك ل ل أ خ ل ا ق مرجعه فقوم النفس ب ا ل أ خ ل ا ق تستقم ه وقد أ ق ف عند هذا الحد و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يوفقنا جميعا لما فيه الخير و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن أ و ل ئ ك الذين هداهم الله و أ و ل ئ ك هم أ و ل و الالباب وسبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك والحمد لله رب العالمين هذا السائل يقول ما الفرق بين المدارات و ا ل م د ه ن ه وهذا سؤال كنت أ و د أ ن أ ت ك ل م عليه في م س أ ل ة الرفق واللين بعض الناس يخلط بين المدارات وبين ا ل م د ه ن ه المدارات هو أ ن ك تتعامل مع إ ن س ا ن باللطف والرفق لتصده عن الباطل وتستخرج منه الحق أ و تحمله على تقمص الحق و ا ل إ ذ ع ا ن له هذه المدارات يعني تتكلم معه بلطف وبليه لكي تصل إ ل ى شيء إ م ا أ ن ترده عن الباطل و إ م ا ان تحمله عن الحق أ م ا ا ل م د ا ه ن ة ف ي عكس المدارات ا ل م د ا ه ن ة هي أ ن تبقى مع هذا ا ل إ ن س ا ن الكافر أ و ا ل ف ا س ر أ و الفاجر أ و المبتدع وتقره على ما هو عليه دون أ ن تنكر عليه ففرق بين المداره ة وبين فالمدارات لاهل م د الايمان و أ م ا المداهنه فهي ل أ ه ل النفاق والعياذ بالله إ ذ ا لا ي ب غ ي أ ن نخلق ف ا ل م د ا ر ة شيء وهي من أ خ ل ا ق المؤمنين و أ م ا ا ل م د ا ه ن ة فليست من أ خ ل ا ق المؤمنين بل هي من أ خ ل ا ق المنافقين قال هذا السائل يقول هناك السائل الأخلاق يقول إلى يدعو من ويترك ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد وهو غير متبع ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما يحدث كيف هذا لا يكون متبعا ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو س ل م و الناس إ ل ى خلاقه غير متبع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته هي ا ت ي ك ا ن ع ل ي ه في أ خ ل ا ق ه التي كان عليها وخلقه كلام القرآن يعني ربما يوجد بعض الناس يغتر بهم البعض يقول أ ن هؤلاء والله عندهم أ خ ل ا ق لكن في ا ل ح ق ي ق ة هذه ا ل أ خ ل ا ق قد تكون م ص ط ن ع ة أ خ ل ا ق لا يدعمها إ ي م ا ن راسخ في القلب ليس باعتساب ل ل أ ج ر بل قد تكون س ج ي ة أ و تكون طبعا في ذ ل ك ا ل إ ن س ا ن وربما لا يعاملك إ ل ا في القضايا التي تكون من ورائها م ط ل ح ة فتظن أ ن ت على حين ع ف ل ة ميكا أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن متخلق ف ا ل إ ن س ا ن ب أ خ ل ا ق ه لا يظهر في م ع ا م ل ة أ و معاملتين و إ ن م ا يكون ب ي د ا ن ه ودعبه دائما هو التخلق بمثل هذه ا ل أ خ ل ا ق في كل شيء سواء مع الناس أ و كان الامر بينك وبينه أ م ا م ا ل م ل أ في كل شيء في مساله ا ل أ م و ا ل يظهر خ ر ق ا ل إ ن س ا ن وهل هو مكروه أ م ا أ ن يقال هناك من يدعو إ ل ى ا ل أ خ ل ا ق ويترك ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد هذا لا يصح ا ل إ ن س ا ن يدعو إ ل ى التوحيد ويدعو إ ل ى ا ل أ خ ل ا ق وهما أ م ر ا ن متلازمه ة الدعوة بالنسبة الخلفية قال للمسائل عند كبار كيف تكون عند أ ل العلم؟ والله كما يقال لو سكت الجاهل لسقط الخلاف العلماء و رحمهم الله يختلفون في بعض المسائل ولكن المسائل التي يختلفون حولها ليست من المسائل التي وردت فيها النصوص ظ ا ه ر ة و ص ح ي ح ة و ص ر ي ح ة أ و يخرقون مثلا إ ج م ا ع ا ل أ م ة و إ ن م ا الاختلاف يكون في الاجتهادات والاستنباطات فيما لم يكن فيه نص صريح والعلماء حشاهم أ ن يظهر أ ح د منهم بمظهر قبح ي س ف ي ه مثلا عالما من العلماء ل ا ا ل ص ي و ب رحمه الله على جلالته وقدره في العلم لما ذكر م س أ ل ة قيل له إ ن شيخك السخاوي خالفك فيها قال والله شيخنا السخاوي رحمه الله تعالى نعله ت ا ج ر أ س ه ولكن الحق أ ك ب ر منه كان عندهم أ د ب في الخلاف ا ل م ش ك ل ة عندنا نحن اننا اختلفنا في مسائله الحقيه مسائل ثم بعد ذلك زدنا الطين بله ب أ ن ن ا لم نتخلق ولم ن ع م ل أ د ا ب الخلاف و أ د ا ب الحوار أساء بعضنا إ لكن ى بعض بقصد أو بغير قصد أو ل لو ر أ ي ن ا ما كتبه العلماء ما كتبه العلماء كتبه في أ د ب العلماء فيما بينهم ف إ ن ه م يراعون كثير من ا ل أ م و ر والله لو ذكرنا ربما أ ث ا ر ا عرفت عند هؤلاء العلماء لعرفتم أ ن ه توجد أ د ا ب ع ظ ي م ة في الخلاف وخلق العالم يظهر في مثل هذا ماذا هو يصفه العالم بل يقول العالم الفلاني اكبر مني علما, أو أكثر مني علماً ولكن انا قلت في هذه ا ل م س أ ل ة بما تبين لي وعصى الله سبحانه وتعالى أ ن يغفر لي وله ولو طلعنا في كتب أ د ب الخلاف لوجدنا لو الكثير ش ي ء ا ل من هذا قال إ ذ ا كان لشخص علم لكن خلقه سيء فهل يترك ا ل د ع و ة إ ل ى الله أ م يدعوه نقول له لا ي ف و ق ا ل د ع و ة إ ل ى الله لكن لا بد أ ن يدعو نفسه أ و ل ا ل أ ج ل أ ن يحسن خ ر ق ه و أ ن يزيل ا ل ع و ج ا ج من نفسه هذا أ و ل ما يجب عليه لكن أ ن يستمر في هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة خ ا ص ة إ ذ ا كان الناس يرونها فيه و ي ج د و ن ه ا فيه فهذا لا يمكن أ ن ينفع أ ت ا م ر و ن الناس ب ب ر ي وتنسون أ ن ف س ك م يا أ ي ه ا الذين امنوا كفروا المقتول عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلوا هذا لا يمكن ت ع م ر الناس يعني كما قيل وغير تقي يعمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو ع ل ي م كالطبيب الذي يداوي الناس وهو هالك مريض أ ك ث ر من المريض ما ينفع علاجه للمريض فكذلك نعم ا ل إ ن س ا ن قد لا يكون ك ا م ل في أ خ ل ا ق ه تظهر منه م ي ن ا ت و أ خ ط ا ء وكنا ل نقع بمثل هذا ربما قد يستمع الينا السامع ا ل آ ن ويقول ربما ر أ ي ن ا منك او من غيرك يعني شيء ما ربما من ا ل غ ي ر و ا ل جفاء أ و عدم ا ل م ع ا م ل ة بالحسنى في بعض ا ل أ و ق ا ت نقول التقصير والتفريط والضعف ي ن ت ه بالبشر في كل شيء و ل ا س ن ندعي ل أ ن ف س ن ا ا ل ك م ا ل لا في ا ل أ خ ل ا ق ولا في ا ل إ ي م ا ن ولا في العلم ولكن حسب ا ل إ ن س ا ن أ ن تكون حسنه اكثر من سيئاته اخلاقه الفاضله أ ك ث ر من اخلاقه السيئه فلا يتصور مثلا يتصور أن داعي وهو قد أ ت ى وفتح على نفسه أ ج و ا ب ا من الكبائر وعظائم الذنوب هذا لا ي ع ق ل لا هذا يعقل ولا يمكن أ ن يكون قال هذا س ا ئ ل ما هي ا ل أ س ب ا ب التي تجعل العبد حسن الخلق وهل ل ل ر ف ق ة ا ل ط ي ب ة ت أ ث ي ر ا في ذلك لا شك في ذلك الرفقة الطيبة عامل شك في من عوامل تقويم ا ل أ خ ل ا ق وتحسينها الدليل على ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر ا أ ح د ك م من ي خ ا ل ي المرء على دين خليله اصحب خيار ا ل ن ا س ي و م ا ت ن ج مسلمه وصاحب شرار ا ل ن ا س ي و م ا فتندم كان مالك بن دينار ح م ه الله يقول والله لئن اكل لئن أ ح م ل ا ل أ ح ج ا ر مع ا ل أ ب ر ر ا خ ي ر لي من أن أكل ا ل خ ب ص مع هو من من انواع ل الخبيص ج ا هو م أنذي أ ن ا ل أ ط ع م ه ا ل م ع ر و ف ة عند العرب أ ح م ل ا ل أ ح ج ا ر ا ل ك ب ي ر ة على ظهري و أ ك و ن في ر ف ق ة ا ل أ ب ر ا ر ا ل أ خ ي ا ر خير لي من أ ن اكل ا ل خ ب ي ث مع الفجار لماذا؟ لان ل ل ر ف ق ة و ل ل خ ل ط ة ت أ ث ي ر ا على أ خ ل ا ق ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ ن س ا ن كما قيل مدني بطبعه اجتماعي لا يمكن يعني أ ن يعيش بمعزل من الناس ولهذا لابد أ ن يعيش مع الناس ف إ ذ ا عايشهم لابد أ ن يختار و أ ن ينتقي الصلح منهم وكلما كان ا ل إ ن س ا ن منتقيا مختارا ل ل ر ف ق ة ا ل ط ي ب ة كلما كان مفلحا في أ ح و ا ل ه وفي أ م و ر ه فهذا أ م ر مهم في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة لابد أ ن نحرص عليه جميعا هذه من الاسئله ا ل ح ق ي ق ة التي كانت في هذا سؤال لا أ د ر ي إ ذ ا كان هذا ر ج ل س أ ل ه و لا هل على ا ل م ر أ ة دعوه يعني أ ن تكون هي د ع ي ة الله عز وجل نعم كما تدعى تدعو أ ي ض ا و يقال للرجال يقال للنساء ل أ ن النساء ش ق ع الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ل م ر أ ة د ع ي ة أ ي ض ا د ع ي ة في بيتها ودعي ل أ خ و ا ت ه ا إ ذ ا كان الله سبحانه وتعالى قد رزقها بنصيب من العلم و ا ل ص ل ا ة و ا ل إ ي م ا ن فقد تدعو اخواتها إ ل ى دين الله عز وجل بل عليها د ع و ة وكل الناس يجب عليهم أ ن يكون لهم نصيب من العمل الدعوي أ ي ا ل د ع و ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى قال ما ردكم على من قال متخلق لا يصلي خير من ا ل مصلي غير متخلق لا ا ل ص ل ا ة إ ذ ا أ د ا ه ا ا ل إ ن س ا ن على الوجه ا ل أ ك م ل لا شك أ ن ه ا عامل من عوامل إ ص ل ا ح ا ل أ خ ل ا ق وتقويمها لا شك. لماذا ا شك ل أ ن الله عز وجل يقول إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا أكبر والله يعلم ما إن الصلاة عن والمنكر. ولهذا ا ا ذكر ل ل أكبر والمنكر والله ما الصلاة الفعشاء يعلم تصمعهم عن إن إلى تنهى عن قال ة وتحليت بالأخلاق بماذا؟ الفاضلة شيخ الاسلام في ذلك الحديث الذي ينسب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح بل أ ص ل له أ ن ه ذكر عنه يعني في المرفوع أ ن ه كان يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إ ل ا بعدا ه هذا الحديث قال أهل الصناعة بأنه أطرى له الصناعة لا ولا قال ل يثبت حديث شيخ ا ل إ س ل ا م فالذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان, فاسق. يعني الذي يصلي. وإن كان فاسقا ل يصلي الذي لا يصلي ولو لم ذ ي خير وإن كان من فاسقا فاسقا لماذا لأنه هذا الذي لا يصلي وكان متخلقا أ ع ظ م خلق سيء وقع فيه أ ن ه لم يتخلق مع رب ا ل أ ر ب ا ب سبحانه وتعالى ولي نعمته الذي خلقه ورزقه و أ ع ط ا ه في امر عظيم ك ا ل ص ل ا ة أ م ا ذلك ا ل إ ن س ا ن الذي عنده فسق وفجور ولكن يصلي إذا فانه س ي أ ت ي اليوم الذي يتخلى عن فسقه وعن فجوره ويتخلق ب ا ل أ خ ل ا ق المطلوبه فالذي يصلي خير من الذي لا يصلي و إ ن كان فاسقا إ ذ ن فهذا القول في الحقيقه لا يصح قال الله أمام رسالة الأخلاق إلى أرشدون حفظكم عليها قيمة نجتمع عبد في م د ا و م ة النفوس لابن حزم الامام ب ن القيم ايضا رحمه الله له فصول م ا ت ع ة في كثير من كتبه يتحدث بها عن اخلاق النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الشيخ ابن عثمين رحمه الله عز وجل عنده في كتاب ذات الدعاة الى الله او الدعوة الى الله جوانم بيان اهمية الاخلاق وجل الكتب القديمة أبو نعم الصهاني مشرقة شيخ عثمين في في ابو ابو عنده نعم عز رحمه له كتاب أ خ ل ا ق النبي صلوات الله وسلامه عليه الكتب ك ث ي ر ة في ذلك و ق ر أ ت في ا ل م د ة ا ل أ خ ي ر ة أ ي ض ا ر س ا ل ة ن ا ف ع ة ل أ خ ي ن ا وصديقنا الفاضل الشيخ عبد الملك ا رمضاني تحت عنوان ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة في ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة وهي ر س ا ل ة قيمه في بابها وفي ا ل ح ق ي ق ة الكتب في ذلك ك ث ي ر ة وهناك كتاب في ا ل أ خ ل ا ق عظيم كتبه الحاضر بن عبد ا ل ب ر ولا أ ذ كذلك ر الآن تسميته أو أ ك ر عنوانه ا ب ض ب ط ذ ل ك يوجد كتاب يسمى النصيحه ا ل و ل د ي ة وهو كتاب ل ل إ م ا م الباجي من أ ك ا ب ر العلماء الملكيه في نصيحته لولده هذا لها صغره في هذا الموضوع كثيرة وما ذكرت فيه كفاية بإن الله سبحانه ذكرت كتاب جملا الأخلاق التي المسلم والحقيقة الكتب الموضوع وما كفاية وتعالى يكبر كثيرة تضمن يتربع ينبغي بإن من من أن أن أن إلى في هل احتساب ا ل أ ج ر أ و مجرد عمل خيري يكون صاحب المفلحين لانه ي ك ت ر من أ ح و ا ل ن ا اننا ننسى احتساب ا ل أ ج ر لا ينسى ب غ ي ي أن ن هذا ا ل أ م ر احتسب الأجر كيف تحتسب ا ل أ ج ر أ ن تعلم بفضل وثواب ذلك العمل أ ن ت ما ت أ ت ي شيء مثلا تذهب مثلا ل ت ص ا ب ح إ ن س ا ن على أ س ا س أ ن ه إ ذ ا صافحته ا ع ط ا ك مثلا شيئا او فتح لك باب تولي هذه ا ل م ص ا ف ح ة تولي سبيل الى قضاء م ط ل ح لكن انت اذا ذهبت ب ن ي ة انهما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان الا تناثر ذنوبهما كما تتناثر اوراق ا ل ش ج ر من الشجر ا ل ن فاذا ة ف كان لك مثل هذا الاحتساب فلا شك ان هذه ا ل م ص ا ف ح ة تكسب او تكسب من خلالها الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ما حكم من؟ الشرق في يترحم على الكفار وهل هذا من الاخلاق ترحم على الكفار ليس من أ خ ل اخلاق ق المؤمن ليس من أ المؤمن كيف ترحم على الكفار لا ترحم عليه ولا تقم على قبره ل أ ن ه م كفروا بالله هذا ليس من ا ل أ خ ل ا ق ولا أ د ر ي ا ل س ي د ربما يذهب إ ل ى شيء آ خ ر ولكن ما ا ت ب ع و ا في مقصوده قال ما رأيكم في الشخص يقول ويقول ما الشخص الشيخ الألباني رحمه الله أنه مرجع ويقول ذلك لكل سلفي رأيكم رحمه مرجع يعامل أنه في فكيف عن بارك الله فيكم والله هذا كما قال شيخ ابن ا ع ث ي م ي ن رحمه الله يعني الذي يقول عن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ب أ ن ه من أ ه ل ا ل إ ر ج ا ء إ م ا أ ن ه لا يعرف الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي و إ م ا أ ن ه لا يعرف ا ل إ ر ج ا ء ويحق أ ن ه لا يعرفهما جميعا لا ا ل أ ل ب ا ن ي ولا ا ل إ ر ج ا ء في اثنين هذا والله يعني يعني حال حاله ي ر ث له لماذا ل أ ن ه أ ت ى ب ع ظ ي م ة تكلما بغير علم وبهواه. وطعن ب ه ه و و ا في العلماء وجسور العلماء م س م و م ة وطعن في عالم أ ف ض أ إ ل ى ربه وقد أ ط ب ق ت ا ل أ م ة في مشرقها ومغربها على ما كان عليه هذا ا ل إ م ا م من العلم والعمل و ا ل م ث ا ب ر ة و ا ل د ع و ة الى الله سبحانه وتعالى هذا والله مسكين هذا لابد أ ن يمسك و أ ن يوعظ و أ ن يبين له الحق م ر ة و أ خ ر ى حتى ننقذه مما هو فيه من الضلال والخسران و ا ل ع ي ذ بالله وقد أ ق ف عند هذا الحد والحقيقه يعني نقصنا ث م ن دقائق فقط و إ ل ا ا ل أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة ولعل ا ل إ خ و ا ن يعني ياتون من بعدنا سوف ي ك م ن وربما ن ا ا ل م ش و و ر قد يجيبون على بعض ا ل ا س ئ ل ة لكن في الحلقه هذا سؤال اخير كنت أ ر ي د أ ن أ ج ي ب عليه في ا ل ص ب ي ح ة ل أ ن بعض ا ل إ خ و ا ن الح علي في ا ل إ ج ا ب ة عليه لكن ا ل آ ن ذكرته فربما أذكر فيه في في أذكر قصيرة غير الشرع بعض والطلبة بحاجة الأحزاب كلمة والجمعيات والمنظمات ما حكم هذا السائل قال بعض الناس والطلبة يقولون أننا بحاجة في هذا الوقت إلى إشاء الله أن ذلك ذلك يقولون وهو إلى إلى للدعوة إلى الله ما حكم الشرع في ذلك. لابد أ ن نعلم من خلال المحاضرة التي المحاضرتين ة ا ل او م ح ض ر ت ي التي ا س ت م ع ت ه م اليها ان موضوع ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل ظاهر هو الدعوه الى ا ل إ س ل ا م لا يدعى إ ل ا إ ل ى ا ل إ س ل ا م و أ ن أ ه ل ا ل د ع و ة معروفون والناس من ثمارهم يعرفون كما يقال فكون ا ل إ ن س ا ن يدخل أ و ينخرط مثلا في حزب سياسي بغض النظر عن الحكم في هذه ا ل م س أ ل ة بالجواز أ و بعدم الجواز أ ق و ل بغض النظر هل من يدخل في حزب سياسي مثلا يستطيع أ ن يكون داعيا الى الله سبحانه وتعالى ب أ ت م ما تتطلبه هذه ا ل ك ل م ة وما تحمله من معاني هل هذا وقع ما يمكن أ ن ي... يكون ما يمكن أ ن تنخرط أ ن ت بعز سياتي وتقول أ ن ا ا ل آ ن أ د ع و الى الله نعم قد تدعو إ ل ى حزبك وتدعو الناس إ ل ى أ ن ينتخبوا عليك وربما قد تعيدهم ببعض ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا وصلت الى الحب ان تفعلها وإلى غير ذلك غير وراء المناصب ووراء الكراسي. في الحقيقة يكون شغلك الشاغل في مثل هذه الجمعيه الا هذا فكيف ي ت ف ر غ بالدعوه إ ل ى الله عز وجل نحن كنا والله قبل وقت ليس بالبعيد من لم يدخل ولم تطرق رجله ع ت ب ة ا ل س ي ا س ة كان يقول نحن ندعو ا ل ل ه ونبقى دعاه إ ل ى ا ل إ س ل ا م ونحن نطالب بالحل ا ل إ س ل ا م ي وغير ذلك من ا ل أ م و ر التي كانوا ربما يتبجحون بها في التجمعات وعند الجماهير ولكن لما وصلوا لنقل و و ص الى إ باب الدار, أو إلى لا لا لا لا يعني إلى الدار وانما في طريق الوصول إ ل ى ا ل ع ت ب ة أ ص ب ح و ا يقولون لا يمكن ا ل آ ن ي ع ن ي أ نقول ن و أ ن ندعو الناس و أ ن نطالب بالحل ا ل إ س ل ا م ي هذه ا ل آ ن د ع و ة لابد أ ن نرجئها والا نتكلم فيها نحن ا ل آ ن لابد أ ن نقبل بعضنا ببعض نقبل بالديمقراطي بال... ال... ال... ال... ا ونقبل بفلان كذا ونقبل بصاحب الفكر المخالف بان جلس الينا ونستمع اليه ونتنازل عن بعض حقوقنا وهو يتنازل عن بعض حقوقنا يعني أنظر. هذا لمن كان في هذا المنطب وكيف انتقل لمن إلى منصب آ خ ر حتى أ ن ه تخلى عما كان يدعو إ ل ي ه ف أ ق و ل وهذه ن ص ي ح ة قد سبق لي إ ل ي ه ا وتكلم عليها العلماء حديثا ان ا ل إ ن س ا ن لا يورق نفسه بمثل هذه الامور أردت السياسة السياسة في السياسة بابها وطريقها ة إلى الله وجل عز تخلط ي وشبيلها ق ه ظاهر ا واضح و أ ه ل ه ا ظاهرون بحمد الله عز وجل وهم العلماء لكن كون ا ل إ ن س ا ن يسعى إ ل ى ت أ س ي س مثلا ج م ع ي ة إ ن ش ا ء ج م ع ي ة مثلا خ ي ر ي ة أ و ع ل م ي ة يتمكن من خلالها أ ن يستغل مثلا وسائلها و أ ن يستغل مثلا مقرها أ و يستعمل قانونها من أ ج ل أ ن يقوم ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى فهذا لا ب أ س به فيما نعلم وفيما نعرف عن علمائنا إ ذ ا كانت هذه ا ل ج م ع ي ة م ث ل ا ل م ح ل ي ة ا ل ع ل م ي ة أ و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة تقدم وتمكننا من د ع و ة الناس إ ل ى دين الله عز وجل ومن نفعهم و إ ج ز ا ء الخير لهم فلا مانع من إ ن ش ا ئ ه ا والله سبحانه وتعالى أ ع ل م أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يوفقنا جميعا لما فيه الخير و أ ن يوفقنا ل أ ن نلتقي ربما في لقاءات أ خ ر ى في مثل هذه ا ل م د ي ن ة أ و في غيرها والله سبحانه وتعالى هو الموفق لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا